اسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعل هو الوارث منا على من ظلمنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الله واللهما الجنة هي دارنا وقرارنا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 عين. برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك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 تحبُ العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحبُ العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحبُ العفو فاعفو عنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم اشفِ مرضون انا وعافي مبتلانا اللهم وارحم موتنا وانصرنا على من عادانا اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا اللهم كلهم معينا ونصيرا اللهم وفق رجال امننا اللهم وفق أمننا. اللهم يا حي يا قيوم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لآبائنا وأمهات كما ربَّونا صِغَارًا اللهم من كان منهم اللهم من كان منهما ميتًا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات وافسح له في قبره مدَّ بصره واجمعنا به في جناتك جنات النعيم من غير حسابٍ ولا عقاب ومن كان منهما حيًّا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان اللهم إنا نعونا برضاك من سخاطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين